ibn al-hasan inta guman malik al-hasan tekum malik al-hasan مصريا من مؤسسه اكما تشيكرا انا بودي ومنتديات البيت العراقي يا كل جنيه يا فيل حسن وبموليدك تتهنى يا فيل حسن حلت شان فانكين ديز موليدك الصبح حري انتجوا من الغالي يا فيل حسن اقولك حالني لالي ابن الحسن المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة احمد شاكر العبودي تزيد كل يا ابني الحسن والجيد تتربى يا ابني الحسن هل هلت حتى القدس ما أصبح اصبح انت جمرنا الغالي يا ابني الحسن نورك حالين لي يا ابني الحسن يا ابني الحسن يا سعد الحسين شالكونك دق بين اليالعين انا اللي افرك بدك يا عميد ما جبت نسير احلامك يا ابني الحسن ونزفاك بصمصك يا ابن الحسن يا اللي بالفرحه تحيى اسم مولدين تجمرن الغاليه ابن الحسن نورك عليني لالي يا ابن الحسن يدك مالوم يا ابن الحسن بين الانجل والحميه ابن الحسن بانشري يا موانيس ناولينك اصبح خيريس انت قوم من الغالي ابن الحسن نورك عالم ليلي ابن الحسن الرادود الحسيني رحيم الهاشم كلمات الشاعر الحسيني صفاء الدفاع الرمثي هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 مكعب 5294